صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا نَادَى رَبَّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ بشقيا وانني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي عاقرا فهب لي ملتك وليا يرثني ويرث من اهلي يعقوب وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا مُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا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 وَلَآيَةٌ كَأَن لَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ فَلَا يَضِلُّونَ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يا يحيى خُذِ الكتاب بقوه يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنان ملهنا وزكاه وكانت وذرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في تَنَزَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا حَنَانًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا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 وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بِغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هو عَلَيَّ هَيِّل وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا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 قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبَلَ هَذَا وَكُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًا فَنَادَا هَا مِنْ تَحْتِهَا ألا تحزني, أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقذي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي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 وَتَرَىٰ مَن بِوَالِدَتِهِ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ما كان لله ان يتخذ من ولدا سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول لهم كن فيقول وان الله ربي وربكم فاعبدوه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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسره وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يبدعون واذكروا في الكتاب إبراهيل إنه كان صديقا نبيئا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ مَتَّعِدُ ما, مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَتَّبِعْنِي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 ستكون للشيطان وليا قال اراذبن تعنا لهتيا اراهيم لا الا ان تنتهي لا اضمنك مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه ساستغفر لك ربي يا انه كان نبي حفي قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفي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 إِنَّ صِدْقَ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نجيا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 وَكَانَ يَا مُؤْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ يَا مُؤْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمٍ من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا تتلى عليهم آيات مالخر سدوا وبكيا فخلف من بعدهم خلف ضاع الصلاه واتبعوا الشهوات ضاع الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ فَوْزًا لَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ولا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا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 <تصفيق> ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ عَنكُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ أيُّومَ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عَتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صُلْيَانًا وَإِن إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهموا آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين, أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكمهلكنا قبلهم من قرن قبل وأساسا ورؤيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمان مده حتى اذا راوا ما يوعدون حتى اذا مما الساعه فسيعلمون من هو شرف مكانا فسيعلمون من هو شرف مكانا واضعف انت ويزيد الله الذين اهتدوا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَلَدًا طَلَعَ الْغَيْبُ مَنَ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرْسِلُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا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 أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَذَا فَلَا تَعْجَل لَّهُم إِنَّمَا نُعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَسِعَ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 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا يَكَادُ السَّمَاءُ يَتَفَطَّرُ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَشًّا أَنْتَ عَوْلُ الرَّحْمَنِ وَلَدًا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 اتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ مُتَّدَا فَإِنَّ مَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ به لِتُبَشِّرْ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرْ بِهِ قَوْمًا لَّدًّا وَكَأَنَّاهُمْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَمْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ حَدِيثٍ أَوْ تَسْمَعُ لهم ركزا